صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالي آمن أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّا أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ فِيهِ نَارُ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 سَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّاتِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ومن أوفى بعجه من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون سائخون رواكعون ساجدون الامرون بالمعروف الامرون بالمعروف وناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى, فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله هنا كان الآخرة والأولى إن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 وَالارْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَوْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جاء الطا مته الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى ذَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الله